شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولى فانه يضل ويهديه الى عذاب السعير يا اي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 ذني العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الارض هامده فاذا انزل عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج